جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم انه شخص غريب مذنب عبد دليل منه عصيان ونسيان وسهون بعد سوي منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمال سوء عمالي كثير زاد طاعاتي قليل عافني من كل داع واقض عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل يا الله